والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيب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 Al-Malā'u min kawmihi, inna lana raaka وَمَا أَنَا بِضَلالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبّ وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ك وَل تَتك وَلَ كُ تُ الررحَم فكذ فأَ جَين وَذينَ موففُكِ وَأََقُ لَبِ بآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اَمَّا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ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 multimis